اشترك لا تتردد شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدد خذ رفيقك في الازمات أعوذ وأنا علينا ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأنا أعوذ شرور بالله سبحانه الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده بالله بسم إن يهديه أنفسنا فلاه الفلاه سيئات ضل يضل وأشهد وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن شريك إله الله له لا إلا لا مع ح م د ب بعد ومرحبا د ورسوله فأهلنا ل ل هذا أما بكم ا في قرار ا الطيب ا ا ء ل ب م ك وأسأل ل ل ه عز جريء من قرارات التاريخ ا ل إ س ل ا م ي وهذا القرار أ خ ذ ه أ ح د علماء المسلمين غير المشهورين يعني أ ن ا أ ت و ق ع أ ن معظم المشاهدين لم يسمعوا عن اسم هذا العالم الجليل المجاهد المخلص الذي حقق نجاحات ه ا ئ ل ة بقرار جريء أ خ ذ ه لم يسمع عنه أ ح د من الناس في زمانه ولكن كانت له من الاثار ث ر القرار الجريء الإيجابية التي لا يمكن أبدا أن نتخيلها تخيلوا هذا يمكن أن أ ر حركة على ل ل إ س مساحات شاسعة ا م من, أكثر من, أكثر من في أ ك ث من من عشرين عشرين أكثر أفريقيا تأثرت بهذا القرار في الذي دولة دولة أخذه بهذا هذا الرجل العظيم من علماء المسلمين الله الله علماء القرن الخامس الهجري عبد يسمع عن عبد يسين مين يسين من من بن بن وهو و كان مؤثراً التأثير غاية في منطقة غرب أ في ر ق أفريقيا قصة ي يسين فيه في ا وتعالوا الله كان ووسط نعرف عبد بن جنوب موريتانيا قبائل من البربر وقبائل البربر هذه كانت قبائل ك ث ي ر ة جدا ً تعيش في هذه المناطق وكم منها قبائل تسمى قبائل س ن ه ا ج ة و س ن ه ا ج ة كانت فرعين ك ب ر جدا فرع اسمه ل م ت و ن ة وفرع اسمه جدال ة كان على ق ي ا د ة ق ب ي ل ة ج د ا ل ة رجل اسمه يحيى ا بن إ ب ر ا ه ي م الجدالي وطبعا كما ه واضح و من ا ل أ س م ا ء هذه القبائل بكامله كانت م س ل م ة دخلت في ا ل إ س ل ا م من أ ي ا م موسى ا بن نصير رحمه الله في بدايات الفتح ا ل إ س ل ا م ي لهذه المناطق في القرن ا ل أ و ل الهجري لكن مع مرور السنوات مية ومتين وتلتمية سنة ومع ظهور ا ل د و ل ة العبيديه في المغرب ومع تحطيم كل عقائد المسلمين في هذه ا ل م ن ط ق ة ومحاربه ة السنة ا حصل ل نوع من ت د و ر السنه ش شمال د د الدين عند ي في في يعني في في موريتانيا وفي القبائل وخاصة أنها تغور في الصحراء يعني في أعماق الصحراء ا ل جنوب هذه تغور غ ا مناطق النيجر ومالي يعني فعلا مناطق ل ولم يصل ل وفي ووعرة يعني ي صعبة إ ا الدعاء فحصل نوع من التبديل والتغيير الدين جدا كثير بشكل كبير في من من نوع فحصل ي ح و ا ب ن إ ب ر ا ه ي م ا ل ج د ا ل ي ك ا ن رجل ف ت ر ا ت ه ي م ة و ك ا ن ع ن د ه حس إ س ل ا م ي و ك ا ن عنده ر غ ب ة ف ي إ ص ل ا ح ا ل أ و ض ا ع ل ك ن ما ك ا ن ش ي ع ر ف إ ز ا ي ي ص ل ح ا ل أ و ض ا ع ل ي س ت عنده خ ل ف ي ة علمية إ س ل ا م ي صحيحة ة و م ا ف ي ش حد م ن الجدال ع ل م م ا ء و و في م ن نظر ط ق ة ح و ل ه ف و ج د ا ل م ن ك ر ا ت ت قد ا ن ش ر ت في كل ك م ا ن في ي ق ب ل ت ه ا ل ت ي ي ح ك م ه ا و ج د ا ل ز ن ا قد انتشر في كان ل م ك حتى أصبح ت الرجل يزني والعالم جميعا ر يزني في ي ق هناك يعلم أ ه يزني يزني وقد يزني بمرأة ولا يحدث إ ن ا ر في يفعل الجميع المجتمع لأن ل ذ ك كما قال ر ب سبحانه ن وتأتون ن ا وتعالى ا في ي د ك من ا ل م ك ر ه ذ انسان ك ا يحدث في قبيلة جدالة أكثر كان هناك أكثر من ن إ في هذه القبائل يتزوج أ ك ث ر من أ ر ب ع نساء ولا ينكر عليه أ ح د كانت الخمور في كل مكان كان السلب و ا ل ن ه ب بين كل القبائل وبكل الفروع في هذه ا ل م ن ط ق ة بعد كل البعد عن ا ل إ س ل ا م وفي ا ل ن ه ا ي ة الناس كلها مفروض أ ن ه ا م س ل م ة و أ س م ا ئ ه ا إ س ل ا م ي ة بل وصل ا ل أ م ر في بعض المناطق إ ل ى ع ب ا د ة الكبش من دون الله عز وجل ويعتبرون أ ن ف س ه م من المسلمين الوضع طبعا كان في خ ط و ر ة ش د ي د ة ويحيى بن إ ب ر ا ه ي م الجدالي مش عارف يتصرف إ ز ا ي ثم هداه ربه سبحانه وتعالى إ ل ى أ ن يبحث عن ط ر ي ق ة يصلح بها ا ل أ و ض ا ع في داخل قبيلته فكر في إ ي ه يحيى ا بن ب ر ابراهيم ي الجدالي فكر أن ذ ه إلى الحج ثم في عوداته من الحج عوداته ثم من م في ي على مدينة ل ق ا أ ع ظ ا ل م د ن ا ل إ س ل ا م ي ة المنطقة حاضرة قصة القبيلة في في في وهي ليقابل المسلمين القيروان ويحكي هذه له هذه ذلك الوقت وهي حاضرة من حواضر العلم الكبرى ليقابل أحد علماء من أحد عسى هذا العالم أ ن يصلح ا ل أ و ض ا ع أ و يحاول أ ن يساعده في إ ص ل ا ح ا ل أ و ض ا ع في داخل قبيلته في ع م ق الصحراء وبالفعل ذهب للحج وعاد للقيروان وفي, وفي القيروان وكان هو شيوخ أو وإحنا أو هو ذهب قابل أبا أبا المذهب عمران الفاسي وكان أبا عمران الفاسي هذا هو أعظم المالكية في هذه المنطقة أو في هذه الفترة وإحنا عارفين إن المالكية أو المالكي هو المنتشر في شمال للحج في في في أعظم هذه هذه أن أفريقيا فجلس معه وتحدث إ ل ي ه وشرح له ا ل أ و ض ا ع ا ل م ت ر د ي ة في ق ب ي ل ة ج د ا ل ة ففكر أ ب و عمران الفاسي رحمه الله في إ ر س ا ل أ ح د يعني العلماء ا ل أ ج ل ا ء الذين كان يثق فيهم ث ق ة ك ب ي ر ة لتعليم الناس هناك في قبيله ة جدالة وكلم عبد ا وكلم ل ل ابن ياسين وهذا هو العالم صاحب قرارنا ا هو ل جداله ر ي في حلقاتنا اليوم ء حلقاتنا ع ب ل الموضوع ه ابن ياسين حسب م في دماغه وهو طبعا قاعد عايش في م ن ط ق ة الجزائر في تلميسان وفي م ن ط ق ة تونس في حواضر ع ظ ي م ة جدا ً من حواضر العالم الاسلامي إ س ل م م ي الأبيض على البحر ل ا ت و ط ط في مدنية كبيرة جداً وعنده ب ة علم وعنده وضع ت ا كويس هناك بترك وترك وعنده وعنده وعنده من الأمور وجل بيه يعرض عليه أن يذهب في أعماق الصحراء ليعلم الناس هناك دين الله عز وجل. طبعا قرار جريء ياسين المدنية وترك الحياة التي يعيشها الناس أعماق عز طبعاً عبد من أن بن جداً خده الله فإذا الصحراء قرار الله وترك الذكريات وترك ا ل ق ب ي ل ة و ا ل ع ش ي ر ة وترك ا ل أ ه ل و ا ل أ و ل ا د ترك كل شيء وذهب في أ ع م ا ق الصحراء اخترق الجزائر ص ح ر اخترك ا ا ء ل بكاملها واخترق النيجر وذهب إ ل ى جنوب موريتانيا و إ ل ى شمال السنغال حيث قبائل جداله ة وحيث يحيى ابن ا ب إ ر ي الجدالي معه يشير م معه ما له على ما حدث أ ويشرح له ما حدث من منكرات في داخل القبيلة داخل ذهل ع ب د ا ل ل ه بن يعلمهم ا الله س ي ن رحمه ن د شاهد م ا ك هذه ا ل ن ك ر ا ت و ؤ ل ا ء ج ي يدعون المسلمين ي ع ا و أنهم من ر ت ك بالتدريج و ن أ ش ي ء هي م ع و بالضرورة يخلفون م من م ة الدين الدين ن أشياء في الدين في ا لا ل لكن يعلمون ولم يعلمون وضوح ح أ على ف ت ا ت ط و ل الزمن فبدأ يعلمهم ل ة من ا فبدأ ب د ي ت ر و ب د أ ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن جوا بها ب م ع ا ر ض ة ش د ي د ة خ ط ي ر ة في داخل ق ب ي ل ة ج د ا ل طبعا الناس تريد أ ن تعيش لشهواتها تريد أ ن تبتعد ل... عن دين الله عز وجل وتعيش كما تريد بدون قيود وبدون قوانين وبدون أ ح ك ا م ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى أ ن أ ص ح ا ب المصالح و أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل كانوا عايزين يعيشوا حياتهم منهم اللي بيتاجر في الخمور ومنهم اللي بيتاجر في الربا ومنهم اللي ب ي س ل ب وينهب لقواتي و ب أ س ي فكل هؤلاء عارضوا ف يحيى المدينة القبيلة الله إلى وجل يدعو في ي أو عز ا بن إ ب ر ا ه ي م الجدالي الرجل الذي أ ت ى بعبد الله بن ياسين إ ل ى ق ب ي ل ة جداله ما استطاع أ ن يدافع عنه التيار كان جارفا جدا الجميع ضد عبد الله بن ياسين و الجميع ضد يحيى ا بن إ ب ر ا ه ي م الجدالي و لم يستطع أ ن يدافع عنه و وضع عبد الله بن ياسين في موقف حاد جدا ووصل ا ل أ م ر إ ل ى ضربه بالفعل و إ ل ى طرده خارج ا ل ق ب ي ل ة ووقف عبد الله بن ياسين خارج ا ل ق ب ي ل ة لا يدري ماذا يمكن ان يفعل مع هذا الموقف الصعب تعالوا كده نفكر مع عبد الله بن ياسين ص ا وامره بالمعروف الا جدا شباب ئ ح ه من قلة قليلة قليل القبيلة. اما عموم الناس فكانوا رافضين لهذه ا ل ف ك ر ة ف أ خ ذ في خارج ا ل ق ب ي ل ة يفكر يا ترى يعمل إ ي ه يا ترى يضغط على يحيى ا بن إ ب ر ابراهيم ه أنه ي الجدالي يفرض م الناس على ا يتبعوا ل ق و ة أن ش ع ل ل عز وجل وأن ت ب ع و ا ا ا دين ل ل إ س وأن و ي ت ب ع الجدالي سنة ا ح الاحتمال ب ب الشباب قبيلة ي عليه يطرى ينفع يطرى يتكلم يعمل في صلى الله عليه وسلم ده؟ ممكن يتكلم مع الشباب عشان يعمل ثورة في داخل عشان ده؟ مع ثورة ممكن ة و ف نفسها ر ض الناس؟ بالقوة على الناس يا ترى يرجع القيروان ويسيب ا ل ق ص ة دي كلها وهو ماله م ا ل هذه المشاكل عنده ط ل ب ة العلم في ق ي ر و ا ن وعنده أ ه ل ه وعنده عشيرته وعنده ا ل م د ن ي ة وعنده ا ل أ و ض ا ع اللي كان عايش فيها مستقر قبل ما يجي بلاد ج د ا ل ة لكن هذا القرار إ ن عاد إ ل ى القيروان فمن لهؤلاء من الذي, يعلم هؤلاء؟ من الذي يعيد ل هؤلاء؟ ل م من ا ذ ي ي ع هؤلاء إ ل ى دين الله عز وجل كل هذه الاحتمالات لا يفعل الله الأمر هذه ذهنه وهو لا يدري ماذا يفعل سبحان الله في نهاية ماذا سبحان تدور يدري في في فكر في أ ن لا يفعل هذا الاختيار ا ل أ و ل ولا الثاني ولا الثالث ولكنه اختيار اختار اختيارا رابعا عجيبا جدا وهو قرار جريء جديد لعبد الله ا بن ياسين رحمه الله قرر ويقيم المنطقة يغور أكثر وأكثر في الصحراء نهر الأنهار أن وينزل إلى جنوب السنغال من النائية في خيمة بسيطة على مصاب من الأنهار في داخل هذه المنطقة البعيدة مصاب داخل إلى له على هذه ويرسل رسائل إ ل ى ق ب ي ل ة ج د ا ل ة للشباب الذين قبلوا دعوته أن يأتوا أن أرسل دين ينبغي يكون اثنين الخيمة ليعلمهم خيمة اللي يعلمهم يجدوا الدين وآتى تفاصيل وبدأت وبالفعل أو وأعدوا وبدأ وبدأوا الإسلام كما ينبغي أن يكون. وبالفعل أرسل رسالة شاب معافل مصاب النهر وبدأ يعلمهم الإسلام حلاوة العقيدة الصحيحة علمهم العبادة السليمة علمهم كل الإسلام إلى له عمل على علمهم علمهم هذه تحب والشابين حب حقيقي والشابين لما شعروا بهذه ا ل ح ل ا و ة أ ر س ل و ا إ ل ى أ ص د ق ا ئ ه م في ق ب ي ل ة ج د ا ل ة فجاء ش ب ا ن جديدان ثم جاء بعدهما وبعدهما وبعدهما و ب د أ ت ا ل أ ع د ا د تكتر وصلوا عشرين و خ م س ة وعشرين فبدا أ ع ب د ل ل ه عبد الله بن ياسين رحمه الله يقسم هذه ا ل م ج م و ع ة إ ل ى مجموعات كل م ج م و ع ة من خ م س ة ويضع على كل خ م س ة نقيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقبا ء ا ل أ ن ص ا ر فأسم التأسمات وعمل هذه هذا ا ل أ مر أصبح ف ع ل الوقت ه ؤ ا ء ي ت ل ق ن ينبغي أن العلم كما ل ي ت ى من رحمه أعماق المصالح مر ابن يسين رحمه الله في أعماق بعيدا عن أعين عبد بعيدا وبعيدا عن أعين أصحاب في داخل هذه القبيلة الكبيرة جدالة داخل الله الله الصحراء ا ل هذه في أعين في ق و والعشرين أ ص ب ح و ا ثلاثين و ا ل ت ل ا ت ي ن خمسين والخمسين م ئ ة وصل و العدد يا اخواني إ ل ى أ ل ف من ا ل أ ص ح ا ب مع عبد الله وكانوا قاعدين زي ما ق ل ن ا في خيام و ا ل خ ي م ة بقت ا ث ن ي ن وعشره ب و ب و م ئ ة ومئتين هذه الخيام ا ل خ ي م ة في ا ل ل غ ة تعني رباط فسموا أ ن ف س ه م ج م ا ع ة المرابطين ج م ا ع ة المرابطين هي ا ل ج م ا ع ة التي أ س س ه ا عبد الله بن ي س ي ن وتجمع معه هؤلاء الشباب الذين أ ر ا د و ا أ ن يتبعوا قول الله عز وجل وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم و ب د أ يتجول بهؤلاء ا ل أ ل ف في المناطق ا ل م ح ي ط ة في الصحراء ل ل ق ب ا ا ئ ل ل ت ي ح و ل ه م يدعوهم حتى إ ل ى ا ا ل ل إ س م و ي د ع و ه م إلى الإسلام ويدعوهم إلى العودة د ي ن ا ل ل ه ع زي وجل ل ا ص ح ح وذهب وهو يدعو إلى قبيلة إلى ل ما ت و ن قلنا في ب د ا ي ة ا ل ح ل ق ة هي الفرع ا ل آ خ ر من قبائل س د ه ا ج ة البربرية وبمجرد أن تحدث مع أحد زعماء قبيلة زعماء لمتونة وبمجرد و مع تحدث أحد أن ه و اللامتوني وعن العودة وجل يحيى دين ينبغي يتبع إلى ابن الإسلام الله كما عن أن عمر عز أمر أمر قبل يحيى ا بن عمر اللمتوني هذه ا ل د ع و ة بل وعاد إ ل ى قومه وفعل مثل ما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه و أ ر ض ا ه تماما مع ق ب ي ل ت ه ا ل أ و س عاد يحيى ا بن عمر اللمتوني إ ل ى قبيلته وقال إ ن كلام رجالكم ونسائكم و أ و ل ا د ك م علي حرام حتى تتبعوا هذا الرجل وتدخلوا في دين الله عز وجل كما ينبغي أ ن يدخل المسلم في دين الله دون اختيار ودون ترك ل ش ع ي ر ة أ و أ م ر أ و شرع من دين الله عز وجل فعل ذلك ي ح ي بن عمر اللمتوني فاتبع كلامه في ل ي ل ة و ا ح د ة س ت ة آ ل ا ف من ق ب ي ل ة ل م ت و ن ة جماعة المرابطين في يوم وليلة سبعة فأصبحت في المرابطين يوم آلاف من أ ل ف إ ل ى س ب ع ة الاف في يوم و ل ي ل ة سبحان الله و ب د أ العدد يتزايد و ب د أ يكون لهم ص و ل ة و ج و ل ة في ا ل م ن ط ق ة ويتحركوا يدعون الله عز وجل هنا وهناك حتى وصل العدد إ ل ى ا ت ن ا ش ر أ ل ف في سنه ربعميه واحد أ في سنة وخمسين ن يعني الهجرة في ن بن ة استطاع عبد الله عبد س ي ر ح م ه الله أن يكون ج م م ا ا ع ة ل ر ا ب ط ي ن من 12 ألف ألف ي ت ب ع وفي ن ينبغي أن الإسلام كما يتبع و هذه ا ل س ن ة في 451 من ا ل ه ج ر ة بينما كان يدعو إ ل ى الله في ق ب ي ل ة من قبائل في أ ع م ا ق أ ف ر ي ق ي ا استشهد رحمه الله عندما ضربه أ ح د الوثنيين في هذه المنطقه ة ومات ا رضي ل ل عنه الجماعة ورحمه الله خلفه هذه الوقت وقد ترك مات ذلك في الكبيرة التي ت و ل ز ع م ت ه ا ا بعد ذلك أبو بكر ب ذلك ن ع م ر ا ل ل ادخل م عمر اللامتوني عمر ت و أخوي ن ابن ابن اللامتوني ي يحيى وعلى ع فكرة م ا أ د س ب ع ة الاف من ق ب ي ل ت ي في داخل ج م ا ع ة المرابطين بعدها بشهور ق ل ي ل ة مات يحيى اللامتوني خواتيم、الأعمال. يعني أدخل سبعة ألاف في مربطين لأخيه إلى ابن أنظروا الأعمال ألاف جماعة مات الأمر سبعة بعد أبي بكر عمر ثم وترك أدخل ذلك ا ب ن عمر اللمتوني و أ ب و بكر بن عمر اللمتوني من أ ل م ع الشخصيات في تاريخ ا ل إ س ل ا م لكن ل ل أ س ف ناس كتيره جدا من المسلمين ابن تشفين رحمه الله من اكبر زعماء وقواد المسلمين في التاريخ ق ا ط ب ة و ب د أ و ا ا ل ا ث ن ي ن مع بعض يشتغلوا حتى بعد و ف ا ة عبد الله بن ياسين مؤسس هذه ا ل ج م ا ع ة وعملوا ما يسمى ب د و ي ل ة المرابطين في جنوب موريتانيا وفي شمال السنغال و ب د أ و ا يتوسعوا يوما بعد يوم حتى وصل سبحان الله الأمر الى م ر ل ان وصل الى حد لا يتخيل من المساحه ة دويلة تخيلوا المرابطين ان في غضون سنوات ق ل ي ل ة حوالي ست ة أ و سبع سنوات شملت بين طياتها د و ل ة تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي وغانا ونيجيريا وسيراليون ا ل والكاميرون ووصلت في أ ق ص ى اتساعها الى أ ف ر ي ق ي ا الوسطى في وسط أ ف ر ي ي ق افريقيا نحن نتكلم من مساحة تضم أكثر على دولة عشرين أ ة في ز م ن ن ا الآن كل هؤلاء كل كان أو معظمهم أو كانوا لا يعرفون ا ل إ س ل ا م إ ن م ا عرفوا ا ل إ س ل ا م عن طريق د ع و ة أ ب ي بكر بن عمر اللمتوني ويوسف بن تشفين وحتى المغرب والجزائر اللي هي دول إ س ل ا م ي ة ق د ي م ة حتى هذه البلاد كانت قد ح ر ف فيها ا ل إ س ل ا م بشكل كبير وبدلت فيه ا ا ل ع ق ي د ة و خ ا ص ة بعد ظهور الدوله ة العبيدية اللي اتكلمنا ل ع العبيديه يعني ق ب كده في حلقات و م ر التاريخ و ف في ة ا ا ا ل ل ل د و ة ف ط م ة واللي كثيرا ا غيرت من ع ق ئ الناس ف ذ ه حولها المناطق وما حولها وظهرت كثير من البدع أ ل غ ت الدوله ة ذ ه ا ل د و ل ل ة ا ع ظ ي م ة د و ل ة المرابطين كل هذه البدع والمنكرات و أ ص ب ح ت د و ل ة س ن ي ة من الطراز ا ل أ و ل وكان الرجل يسير بتجارته من المغرب إ ل ى وسط أ ف ر ي ق ي ا لا يخشى إ ل ا الله والذئب على غنمه ليس هناك أي هناك ن وكان ع نوع نوع من الإرهاب أو نوع من الفساد أو نوع من اللصوص أو المجرمين الأمن سبحان الإرهاب الفساد اللصوص الله استتبى ب أو أو أو ش ل كبير ج د جدا, جداً في دولة ا ا في ي ل م ر ب ط وأصبحت دولة من أعظم دول وتولى الدولة و أعظم الإسلام زعامة من س هذه ي فعلا بن تشفين وكان ف زي ما ذكرنا من ا ذ ك ر اعظم من أ حكام المسلمين وقوات المسلمين ثم أ ع ط ى الله عز و ج ل ج ا ئ ز ة كبرى لهذه ا ل د و ل ة الفاضله ة و ذ ه الدولة العظيمة أ ن سمح لها ويسر لها ربنا سبحانه وتعالى أ ن تذهب إ ل ى بلاد ا ل أ ن د ل س لتلتقي في موقعه ة فاصلة في في الصليبيين الذين كانوا في الأندلس في ذلك الوقت ذلك مع ي د د بلاد الأندلس وكانت الأندلس و وكانت ن م فاصله ر ومشرذمة ق ة ملوك في عهد ل لكن ذهبت دولة المرابطين لتلتقي ل ط و ا ا ف ذهبت مع ي ي ي في ب ن فاصلة موقعة ي موقعة الزلاقة في س ن ة 479 م ن ا ل ه ج ر ة ب ق ي ا د ة يوسف ا بن تشفين وحققوا نصرا هائلا على الصليبين وفني معظم الجيش الصليبي الذي كان يتكون من 60 ألف م ق ا ت ل ل معظم ا ج ي ش ف ن ي في هذه ا ل م و وثبت ق ع ة ا ل مقاتل س ل م و ن أ د م م ه هذه في يوسف البلاد وعاد ابن ش ف ي ن رحمه ا ل إلى المغرب في ورع شديد كل الغنائم لأهل الأندلس ثم عاد بعد ذلك ه تاركا عاد سنوات ثم ورع بأربع بعد في شديد ليضم دولة الاندلس إلى دولة المرابطين عندما جاءه العلماء وأهل الدين وأهل ل عندما جاءه ا فيعني ق ه من الاندلس ط المرابطين ل الدولة دولة الاندلس إلى دولة ل ب و ن منه أن يضم هذه ظ ي ي م ة ف ع وصل اتساع د و ل ة المرابطين من الاندلس شمالا من حدود فرنسا إ ل ى أ ف ر ي ق ي ا الوسطى في الجنوب كل هذه المساحات هذه بدأها يا إخواني سنة حدثت في غضون 30 أو 40 سنة فقط بدأها عبد الله ا بن ياسين رحمه الله بقرار جريء اخذه أ ن يترك الحواضر التي كان يعيش فيها و أ ن يترك مجالس العلم ا ل م ش ت ه ر ة والكبرى في القيروان وتلمسان وفي, وفي هذه المناطق ويغور في الصحراء ليعلم قوما ما عرفوا ا ل إ س ل ا م حق معرفته وما عرفوا الدين قضى أ ع م ا ر ط و ي ل ة جدا ووقت طويل حوالي 11 س ن ة يبحث عن الشباب ويبحث عن طالبي ا ل م ع ر ف ة ويبحث عن طالبي ا ل ج ن ة ولم يعتقد أ ح د أ ن ه سوف يصل إ ل ى هذه ا ل ن ت ي ج ة لكن سبحان الله بارك الله له عز وجل في عمره وفي عمله وفي وقته ه هذه النتائج بعد وفاة عبد الله بن يسين فجزاه الله الله وحدثت وفاة وعن والمسلمين ونسأل وجل بعد عبد يكثر ث النتائج كل الإسلام الجزاء ل خيرا عننا ا بن يسين أن عز خير من م أ و أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم و جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته <سؤال> <سؤال> <سؤال>